قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإن الله على نصرهم لقدير يشير إلى معنيين أحدهما أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريبا إن الله يدافع عن الذين آمنوا والمعنى الثاني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكفار من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه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 وقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ اخباركم إلى غير ذلك من الآيات وكقوله تعالى في حكمة الابتلاء المذكور وتسهيل الشهادة في سبيله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وعاصم أذن بضم الهمزة وكسر الذال مبنيا للمفعول وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل أي أذن الله للذين يقاتلون وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم يقاتلون بفتح التاء مبنيا للمفعول وقرأ الباقون بكسر التاء مبنيا للفاعل قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في الكلام على قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرع، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم. فقال مبينا من أقسم أنه ينصره لأنه ينصر الله جل وعلا الذين إمكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الآية وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله ينصر من نصره جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم وقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية إلى غير ذلك من الآيات وفي قوله تعالى الذين إن في الأرض الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر بل هم حزب الشيطان وأولياؤه فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة ومن هذا شأنه فلا عقل له وقوله تعالى إن الله لقوي عزيز العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء كما قدمناه مرارا بشواهده العربية وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين لأن الله نصرهم على أعدائهم لأنهم نصروه، فأقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقد مكن لهم واستخلفهم في الأرض كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الآية قال المؤلف رحمه الله والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى على أمل أن يجمعنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته